وتلحتون الجبال بلوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين فاذكروا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 لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قالوا إنا بما أرسل به 117. قال الذين استكفروا إنا بالذي آمنتم به فعقروا الناقة وعثوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح اتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين <تصفيق> فاذتهم ورجفت فاصبحوا في دارهم جاسمين فخذتهم ورجفت فاصبحوا في دارهم جاسمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رساله ربي ونصحكم ولكن لا تحبون الناصحين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 ولوطا إذ قول لقومه أتأتون الفاحشة ما تبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء أَلَأَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْتَكْرِفُونَ بَلْ